بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طبعا في الحلقات الماضية وصلنا إلى بعض الأفكار والعقائد والنفسيات اليهودية والكتابية التي تسرب بعضها فيما بعد الى المسلمين وتحذير الله عز وجل ووصف ليهود المدينة وصف متكامل ونواصل قليلا ثم ننتقل يعني إلى قصة يعني أقوى من هذه يعني حادثة جديدة حادثة تاريخية جديدة لم تذكرها كتب المغازي. فطبعا مما ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب سنضطر أن نترك بعض الآيات ونتجاوز لأن التاريخ فيها غير واضح نريد فقط الأشياء الواضحة. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية من هم الذين لا يعلمون هنا مطلقة هل هم اليهود أم بعض المسلمين أم بعض المشركين يظهر أنهم بعض المسلمين لأنه يقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد يكون بعض المسلمين المنافقين الله علَم بس هذا هذا الآية دليل على أنه هناك تشكيك هناك أثر الأهل الكتاب هذه طلب أهل الكتاب أهل الكتاب كانوا يطلبون موسى نريد نريد نريد أن نرى أن نرى الله جهرا أن نفعل فهذا أثر ثقافي من من آثار أهل الكتاب على بعض المسلمين لعله في وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية نعرف أن أهل الكتاب من قبل سألوا أن يريهم الله جهراً إذا فهذه الأسئلة التعجيزية إن صح التعبير قد انتقلت هذه الثقافة إلى بعض المسلمين هنا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ثم يقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا الموجود فينا المسلمين سأشرح فيما بعد كيف أن المذاهب لا ترضى أحيانا كثير منها أو بعضها لا ترضى حتى أن تخالفها في أقل القليل لا بد تتبع ملتها هذا،, هذا،, هذا غير إنساني هذا الطلب غير إنساني الإنسان له ثقافته وله عقله وله قناعاته وله أدلته وله رؤيته يجب أن يبقى فردا داخل دائرة المسلمين أما, أما هذا الرضا هذا،, هذا منهج كتابي أو ثقافة كتابية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوائهم ولئن تعبت ولا ولا إن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لكم من الله من وليا ولا نصير الذين أتينهم الكتاب يترنهم حق تلاوته أولئك يؤمنون به إذا في تلاوة الكتاب حق تلاوته وهناك تلاوة ليست حق التلاوة ليست كل تلاوة هي تلاوة حق حق تلاوة القرآن من حقها ماذا تعرف حقها من حق التلاوة تعرفها من القرآن الكريم التدبر عدم العجلة كما شرحناها سابقا وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين طبعا ما يخص بني إسرائيل ما يخص يعني نتجاوزها ونذكر ما يخص تاريخ التاريخ السيرة النبوية وقالوا كونوا هنا مهم هنا في تضليل اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بلملت إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا الآن الله يعلمنا كيف نواجه اليهود والنصارى بالأشياء المشتركة بالأشياء العامة وليس بالتفصيلات فإذا كان الالتقاء على اليهود والنصارى على الأشياء المشتركة واجبا في التقاء المسلمين على الأشياء المشتركة من باب أولى يقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم آسف قلوا أمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا تعليم لنا نحن المسلمين أنه أن نجتمع على المشتركات وهذا منهج قرآني أصيل حتى في الكلمة السواء الذي التي لم يطبقها المسلمون للأسف على مدى تاريخهم إلا في فترات قليلة قل يا أهل, أهل كتاب تعالوا إلى كلمة سواء, سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شدوا بأن مسلمون هذا الحد الأدنى للإسلام وهو كل حرية لو تلاحظون الثلاث الخصال التي التي هي الكلمة السواء كلها حرية لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض اربابا من دون الله هذه يعني أن تتوجه إلى الله بنيتك بقلبك الله عز وجل لا يبحث عن المصفقين الله غني عن العالمين يجب أن يفهم هذا نحن أحيانا نفهم بأن الله كسائر السلاطين يحبون الجمهره والتصفيق والمدائح لا لا لا لا تعالى الله عن ذلك الله هو الغني عن العالمين الله يريد منا نحن المسلمين أو يريد من من عبده من عبيده الذين يعبدونه ويتألهون في حبه ويعشقونه ويخافونه يريد هذا القلب فقط أن يكون خالصا له لا يريد منك تصفيقا ولا جمهورا فلذلك ترك لهذا السبب ترك الله أكثر الناس لإبليس أكثر أكثر الناس يمشون مع إبليس وهذا الوهم الموجود عند المسلمين لأنه نحمد الله نصرنا صرنا كثيرين هذه هذا هذ هذ وهم يعني تصور أنا ظني أنه فرع عن التصور الخاطئ لله عز وجل حتى مرة من باب ما في بأس نستطرد قليلا مرة استشرت في, في موضوع معين أنه تخرج دعاه عددهم كذا وعددهم كذا فما ما رأيك فقلت يعني من باب الصدمة قلت أرى أن نتوقف عن الدعوة تماما لمدة خمسين سنة حتى نعرف إلى ماذا ندعو ندعو إلى ماذا؟ نحن ندعو إلى مذاهبنا ما ندعو إلى الإسلام يعني طبعاً إلا الندرة أنا ما أعمّم في كل خطاباتي لا اعمم لكن الواقع عندما تدعو شخصاً الآن غير مسلم ماذا ستقول له؟ إذا كنت أنت لا تعرف أسرار الله في كتابه ماذا يريد؟ أن تمتلب معرفة الله أن تستزيد من معرفة سننه أن تستزيد من من معرفة منهجه مع خلقه ما تستطيع أن تقول لغير المسلم تعال اشهد الله وحده رسول الله وتدخل الجنة عرفه على الله عرفه على اسمائه الحسنى عرفه على الوجود على التصور المسلم عن الوجود عرفه على النبي الكريم على العلل أو الأسباب في ارسال الرسل لماذا أرسل رسلا لم يرسل في كل قبيلة رسولا لماذا أرسل رسولا واحدا في قبيلة واحدة في مكان واحد عرفه على هذا العلال إن عرفتها أنت سيسلم إن لم تعرفها ربما أنت قد لا تكون مسلما بالمعنى بالمعنى القرآني على في حال نعيد نذكر الآن حادث يعني أقصد نكمل ما يخص بني إسرائيل ثم يقول الله عز وجل يعلم المسلمين الرد على اليهود او على أهل الكتاب قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمال أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله والله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت إلى آخر هنا هذا المقطع فيه إشارة إلى أن اليهود قد أقنعوا كثيراً من المس... بعض المسلمين بأن نحن أعلم بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأنهم كانوا منا كانوا هودا كانوا منا فهنا الله عز وجل يرد على هذه التهم التي أو هذه الادعاءات أو هذه التي قد وصلت شبهتها إلى بعض المسلمين يقول الله مخاطباً اليهود هنا هل الكتاب أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباطة كانوا هود أو نصارى قل أأنتم أعلموا أم الله فيظهر هنا وأنا تتبعت سيرة أبي عامر الفاسق أبي عامر الفاسق هذا كان عنده علم بالكتب السابقة ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يقول أنا أعرف بالحنيفية منك وأعرف ملة إبراهيم منك وكان يجادله وأن ببعض التصورات والكتب وما أشبه ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعرض له القرآن الكريم فلم يحتمل أبو عامر الفاسق هذا وذهب إلى مكة وكان قائدا للأوس يعني كان زعيم الأوس مثل ما عبد الله بن أبي زعيم الخزرج فانصرف معه إلى مكة مع مشرك قريش انصرف خمسون من الأوس وقاتل بهم في معركة أحد وهو أبو عامر الفاسق ويسمى أبو عامر الراهب عندهم فهذا هذه الآية تشير إلى أن بعض اليهود قد يكونوا أثروا على بعض المسلمين بأننا نحن نعرف الدين أكثر من محمد وأن إبراهيم منا وموسى منا وهذه كتب بين أيدينا هذا يعني ليس صادقا معكم فبدأ الشك لذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين هذه النتيجه هل تشكك بعض المسلمين ثم كتم ايمانه القرآن يدل على هذا قال إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر له الى اخره ففي حالات يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر وايضا في سوره المنافقون ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهناك اثر لدعاوى اليهود واثارهم في المدينة هناك أثر على قطاع ربما واسع من المسلمين لا نعرف لا يستطيعون ربما أن يعودوا إلى بلادهم ولا أن ماذا يفعلون يعني يسكتون ويترددون ويضعفون ولذلك رأينا أنه في آخر العهد النبوي أن التلكؤ عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكثر من منها في اول العهد النبوي وهذا يعني يحتاج إن شاء الله إلى تفصيل آخر طبعا سيأتي أثناء استعراضنا للقرآن الكريم ومحاولة معرفتنا معرفتنا للزمن زمن نزول الآية سيأتي ست ست سنتعجب أنه في في آخر عهد النبي يكون يكون شبه شبه العصيان المدني إن التعبير على يد حال نلتقي إن شاء الله بعد الفاصل والسلام عليكم موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www المالكي. <هضح> بسم الله. الرحمن الرحيم. طبعا الآن انتهينا من الجزء الأول من سوره البقرة أبرز الأحداث ثلاث فئات فئة الكفار المكيين فئة الذين يخادعون الله ورسوله المفسدين في الأرض في المدينة ويقولون نحن آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين وهؤلاء كما قلنا بأنهم ليسوا عبد الله بن أبي وجماعته لأن هؤلاء لم يسلموا ساعة نزول هذه الآيات والفئة الثالثة قلنا أنها فئة أهل الكتاب وكانوا معظمهم من من اليهود في المدينة لا يعرفوا نصرة في المدينة قد يكون هناك نصرة يعني محيطين بالمدينة لكن في المدينة لا لا أعرف هذا ويحتاج إلى بحث هذا الجزء الأول ورأينا من يعني من من ما المسلمين يعني من أخلاق اليهود وطرقهم في إضلال المسلمين وتمرير ثقافتهم داخل العقول المسلمة أن هناك محاولات وربما نجحوا في كثير من هذا الآن ننتقل إلى قصة أخرى نأخذها وهي مهمة جدا في هذا المقطع سأذكر لكم حدثا ذكره القرآن الكريم أيضا ولم تذكره كتب السير والمغازي والتفاسير والروايات والأحاديث والمزانيد والصحاح والأجزاء إلى آخر هذا التراث ترى معظم هذا التراث الذي نراه ندخل المكتبات ونهتم به يعني لا يجب أن لا يكون في نفوسنا أعظم من القرآن الكريم لو امتلأت الأرض كتبا. لا يجب أن تكون هذه مثل صورة من كتاب الله نعم تقدر بقدرها نقرأ هذا نهتم له نبحث عن التراث نعرف فيها أشياء لكن لا يجوز أبداً أن نهتم بهذا التراث ونتفاخر بأن ما شاء الله المكتبات والكتب معارض الكتب والقرآن الكريم يعطينا الحقيقة يعني يأكمل وأوفر وأشبع معلومات معلوماتاً وتفرعا يقول الله عز وجل في قصة القبلة الآن هنا حادث يقول الله عز وجل عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم عن قبل عن قبليتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمم وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت كبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لراؤف رحيم الله جعل يذكر ان من من اسباب تحويلها القبلة من بيت المقدس الى مكه الا حتى يعلم من ينقلب على عقبيه ممن من, من سيثبت تاريخنا لم ينقل لنا أن هناك أناس انقلبوا على عقابه بينما الله لم, يذكر لم يجعل هذه الآية إلا, إلا ليعلم علما ظهوريا وإلا هو يعرف في الباطن لكن حتى يظهر للناس أين هذا الحدث من التاريخ؟ يعني كيف لم يسجله التاريخ؟ أعيد ربما لم تفهم القصة الله شرع إعادة القبلة من القبلة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى إلى مكة المكرمة لماذا فعل هذا؟ ذكر هنا العلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبه طبعا الله يعلم ما معنى هذا؟ معنى هذا العلم الظهوري أنه يظهر أن هذا يظهر أمام الناس ويظهر أن هذا قد ظهر ولكن لم يدون لم يكتب أن فلان وفلان أو الجماعة الفلانية بعد نزول هذه الآية تشككت وقالت لماذا غير القبلة ولماذا كذا؟ هذه العله التي ذكرها الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يجب ان يكون لها ترجمه يعني الله شرع شرعا ليرى ترجمة امر بتحويل القبلة ليرى النتيجه ليس لير كما قلت ليراها واقعا وهو يعلمها بالغيب بس هل يراه يراها المسلمون يراها المؤمنون تمام هذه لم تحدث عندنا في التاريخ لم يدونوا هذا الحادثة عادي تغيرت القبلة وبحمد الله في قباء أخبروهم وتولتفوا وهم في الصلاة التفوا إلى القبلة والدنيا مسجد القبلتين كما يقال طيب لماذا لا يسجل لنا التاريخ هذا الفئة المنقلبه على اعقابها من الذين ذكرهم الله عز وجل إذن وما جعلنا القبلة سيأتي طبعا حدث آخر بأن قيادات الرأي في مسألة الاعتراض على تصحيح القبلة أو على إرجاعها قيادات الرأي هم أهل الكتاب وأن بعض المسلمين كان يسمع منهم سيأتي في الآيات إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله الله أكبر يعني أنا ما أتصور أنها ستكون كبيرة، يعني, يعني نحن كل ما أتصور طبيعي أمرهم النبي لا، الله يخبر بأن هذه كبيرة إلا على قلة أو على الاقل على بعض المسلمين الذين هدى الله وثبت إيمانهم لماذا كانت كبيرة؟ يظهر أن, أن هذه كانت من الحجة من حجة أهل الكتاب ومن أثروا فيهم فجتهم في اننا على حق وأننا القيادة لنا ومحمد نبيكم يستقبل قبلتنا ونحن إبراهيم منا وموسى منا والقبلة منا يظهر أن هؤلاء الذين كانوا مائلين او قد تأثروا باليهود في المدينة كبر عليهم أن يخسروا يعني القبل أمرا مهما كاستقبال بيت المقدس لان هؤلاء المتأثرين باليهود كانوا يفسدون في الأرض كانوا ايضا غيرهم يطلبون منه يطلبون من غيرهم أنه يا جماعة وجدنا اليهود في المدينة ما شاء الله علم بالكتاب وين كنا؟ كنا في مكة ما نعرف شيء في المدينة اكتشفنا أن إبراهيم يهودي وموسى يهودي وعيسى كلهم يهود والقبل اليهود فكانوا يفسدون في الأرض وإذا لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم يفسدون كما ذكرنا في الفئة الأولى إذا خسروا في أيديهم سقطت منهم القبلة ونحن في تصورنا الساذج نرى أن المسألة عاديه لماذا يعني يضخمها الله ما في شيء استغفر الله العظيم يا حبيبي <تصفيق> إذا ضخم الله شيئا يجب أن يكون ضخما يجب أن يكون عظيما في عقلك وقلبك وإذا هون الله شيئا يجب أن يكون هينا انت أن أنت تقول المسألة سهلة بس في تلك الأيام كانت هناك ردات تحت المجتمع النبوي كان هناك أن الذين كفروا ثم آمنوا ثم ذكر في القرآن مفصل في ناس كانوا يكفرون ويرجعون ربما يؤمنون ناس يسدلوا كفر تموج هذا التموج الـ الـ الإيماني والمعرفي والنفاقي والكفر كانت, كانت الحركة تشتغل من, من أسفل نحن لم ندرك هذا الواقع النبوي لن نعرفه لن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولن نعرف ما كبر ولن نعرف الدنيا في يعني في هذا على يتحال إذا يقول الله عز وجل قد نرى تقلب بعد الآية هذه طبعا الله يقول إن كانت كبيرة اللي على الذين هدى الله نحن في رواياتنا نشعر أن الأمر سهل عندهم أسهل من شرب الماء والله يختص الذين هدى الله في كبيرة كبير يعني ليس كبيرة على اليهود اليهود ما يهمها كبيرة على من تأثر باليهود من كانوا ربما يعذون لأنه يعني اليهود هم أعلم وهم كذا ونأخذ منهم جميعا والكتب أهل, أهل الكتاب أيضا فيها يعني في المقصود هناك في المسألة ينبغي أن تدرس وسأترك بقية الآيات ستفصل هذا يقول الله عز وجل بعد الآية هذه باشرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرامي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن يعملون لماذا أدخل هنا الذين أوتوا الكتاب في أوامر النبي بالتولي أن يتولي إلى القبلة لأن أهل الكتاب هم القيادات هم الذين أثروا على الذين كبر عليهم استقبال القبلة هذا التحالف هذا التحذير هذا الثقافة اليهودية التي كانت في المدينة كما قلنا أثرت على قسم كبير من المسلمين ما أقول كبير قسم من المسلمين على الأقل لأن الدراسات تحتاج إلى بحث هذه السيرة لم تسمعوا بها من قبل وربما لو تدبرتم الكتاب لاكتشفتم لا افضل أفضل مما اكتشفت أو ليست اكتشافات هي, ليس هي واضحة هي واضح. يعني اقرأ, الا... اقرأ, الـ اقرأ الـ الآيات كما هي أؤمن بها كما هي فقط لي... لا يتطلب معجزة يعني حتى نقول اكتشاف ليست اكتشافات فلذلك يقول الله عز وجل وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولا ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبع قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من بعد ما جاءك من العلم مالك انك إذا لمن الظالمين هنا الحوار مع اهل الكتاب في تحويل القبلة تصور انه يؤمر بالقبلة أن أن تكون إلى مكة ثم يحذر أن هناك س... س... أناس سينقلبون على عقابهم ثم يركز على أهل الكتاب لأنهم القيادات الثقافية لهذا الفريق المنقلب على عقبيه هم القيادات الثقافية هذه في صفحة واحدة تستطيع أن ترى الصورة هكذا وإلا ما دخل أهل الكتاب في مسألة القبلة وما القبلة يعني أهل الكتاب منفصلون لي... يبقون يستقبلون لم يمنعهم الإسلام من استقبال بيت المقدس حتى آخر العهد النبوي لما أتى نصارى نجران صلوا في المسجد, في المسجد النبوي على قبلتهم إنما لماذا الحوار هنا في اهل الكتاب لأنهم أصحاب القيادات لأنهم القيادات الفكرية الثقافية لبعض المسلمين المتأثرين بهم الذين انقلبوا على اعقابهم هذا الانقلاب يظهر أنه كان ظاهرا عن طريق امتعاض عن طريق اعتراض عن طريق وأنه كان ظاهرا وأن المسلمين قد شهدوه وهذه ربما اخفيت لا بد أن هذه وقعت لأن القرآن لا يقول إلا حق أن هناك نتيجة القبلة أناس سينقلبون على عاقابهم وأناس يهديهم الله ويثبتو هؤلاء أين هي الروايات في المنقلبين هذا سؤالي أين هي تلك الروايات التي سجل إذا كنا التي سجلت هؤلاء المنقلبين إذا كنا نؤمن بأن القرآن يقول الحقيقة وينقل آه. الاحداث كما هي ونحن كل مسلم ان شاء الله يؤمن بهذا بس لا بد ان تقف هنا ثم يقول عز وجل الذين وهو وهو يواصل بعد آيات القبلة وتحويل القبلة يواصل نقد المراجع المراجع الفكرية لبعض الانصار لبعض المهاجرين لبعض المتاثرين بهم من احلافهم من الاحلاف الذي نزلوا من ربما من بالي من قضاع من كانت المدينة اخلاطا من هؤلاء يقول عز وجل إن الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هذا دليل هذا يعرفونه كان الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الحق أو إلى الكتاب لكن هؤلاء الك الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هناك فريق منهم يكتم الحق معنى هذا أن هناك فريقا لا يكتم الحق يعني مثل ما ذكر الله عن بعض طوائف أهل الكتاب أنهم آمنوا وأنهم إذا سمعوا كلام الله يعني يبكون ويقرون سجدا هؤلاء كانوا موجودين بس لم يسجلهم لنا التاريخ أيضا التاريخ سجل لنا كأن اليهود كلهم على فئة واحدة حتى يجعلهم جماعة واحدة بينما هناك اهل الكتاب هناك منهم من آمن من شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة فهذه طبعا سنست... سنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما يخص القبلة ثم ننطلق إلى موضوعات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن غرحان المالكي